بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثالث من مجال السماع كتاب الروح للإمام بن القيم رحمه الله يقرأ عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله فصل وأما المسألة الرابعة وهي أن الروح هل تموت أم الموت للبدن وحده فقد اختلف الناس في هذا فقال الطائفة تموت وتذوق الموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت قالوا وقد دلت الأدلة على أنه لا يبقى إلا الله وحده قال تعالى كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه قالوا وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت قالوا وقد قال تعالى عن أهل النار إنهم قالوا ربنا أمى الثلاثنتين وأحيي الثلاثنتين فالموتة الأولى هي المشهودة وهي للبدن والأخرى للروح وقال آخرون لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان قالوا وقد دل على, هذه الأحاديث على هذا الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها ولو ماتت الأرواح لن قطع عنها النعيم والعذاب وقد قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم هذا مع القطع بأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم وقد ذاقت الموت والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدم المحضة فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد هذا وكما صرح به النأس أنها كذلك حتى يردها الله في جسدها وقد نظم أحمد بن الحسين الكندي هذا الاختلاف في قوله تنازع الناس حتى لا لهم إلا على شجب والخلف في شجب فقيل تخلص نفس المرء سالمة وقيل تشرك جسم المرء في العطبي فإن قيل عند النفخ في الصور هل تبقى الأرواح حية كما هي أو تموت ثم تحيا؟ قيل قد قال تعالى ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فقد استثنى الله سبحانه بعض من في السماوات ومن في الأرض من هذا الصعق فقيل هم الشهداء هذا قول أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير وقيل هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وهذا قول مقاتل وغيره وقيل هم الذين في الجنة من الحور العين وغيرهم ومن في النار من أهل العذاب وخزنتها قاله أبو إسحاق بن شاق الله من أصحابنا وقد نص الإمام أحمد على أن الحور العين والولدان لا يمتن لا عند النفخ في الصور وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وهذا نص على أنهم لا يموتون غير تلك الموتة الأولى، فلو ماتوا مرة ثانية لكانت موتتان، وأما قول أهل النار ربنا أمتتنا ثنتين وأحييتنا ثنتين، فتفسير هذه الآية الآية التي في البقرة، وهي قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فاحياكم ثم يميتكم، ثم يحييكم، فكانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحم أمهاتهم، ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة وإلا كانت ثلاث موتات وصعق الأرواح عند النفق في الصور لا يلزو منه موتها ففي الحديث الصحيح أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى أخذ بقائمة العرج فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور فهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله سبحانه لفصل القضاء وأسرقت الأرض بنوره فحينئذ تصعق الخلائق كلهم قال تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ولو كان هذا الصعق موتا لكانت موتة أخرى وقد تنبه لهذا جماعة من الفضلاء فقال أبو عبد الله القرطبي ظاهر هذا الحديث أن هذه صعقة غشي تكون يوم القيامة لا صعقة الموت الحادثة عند نفخ الصور قال وقد قال شيخنا أحمد بن عمر وظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذه الصعقة إنما هي بعد النفخة الثانية نفخة البعث ونص القرآن يقتضي أن ذلك الاستثناء إنما هو بعد نفخة الصعق ولما كان هذا قال بعض العلماء يحتمل أن يكون موسى ممن لم يمت من الأنبياء وهذا باطل وقال القاضي عياض يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشور هنا تنشق السماء والأرض قال فتستقل الأحاديث والآيات ورد عليه أبو العباس القرطبي فقال يرد هذا قوله في الحديث الصحيح أنه حين يخرج من قبره يلقى موسى آخذا بقائمة العرش قال وهذا إنما هو عند نفخة البعث قال أبو عبد الله وقال شيخنا أحمد بن عمر والذي يزيح هذا الإشكال إن شاء الله تعالى أن الموت ليس بعدم معض وإنما هو انتقال من حال إلى حال ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وممطهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين وهذه صفة الأحياء في الدنيا فإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى مع أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وأنه صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المغدس وفي السماء وخصوصا بموسى وقد أخبر أنه ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنه بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياءه وذلك كالحال في الملائكة فإنهم أحياء موجودون ولا نراهم وإذا تقرر أنهم أحياء فإذا نفق في الصور نفخة الصعق سعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله فأما صعق غير الأنبياء فموت وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشية فإذا نفق في الصور نفخة البعث فمن مات حي ومن غشي عليه أفاق ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته فأكون أول من يفيق فنبينا أول من يخرج من قبله قبل جميع الناس إلا موسى فإنه حصل فيه تردد هل بعث قبله من غشيته أو بقي على الحالة التي كان عليها قبل نفخة الصعق مفيقا لأنه حوسب بصعقة يوم الطور وهذه فضيلة عظيمة لموسى عليه السلام ولا يلزم من فضيلة واحدة أفضلية موسى على نبينا مطلقة لأن الشيء الجزئي لا يوجب أمرا كليا انتهى قال أبو عبد الله القرطبي إن حمل الحديث على صعقة الخلق يوم القيامة فلا إشكال وإن حمل على صعقة الموت عند النفخ في الصور فيكون ذكر يوم القيامة مرادا به أوائله فالمعنى إذا نفخ في الصور نفخة البعث كنت أول من يرفع رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور قلت وحمل الحديث على هذا لا يصح لأنه عليه السلام تردد هل أفاق موسى قبله أم لم يصعق بل جوزي بصعقة الطور فالمعنى لا أدري أصعق أم لم يصعق وقد قال في الحديث فأكون أول من يفيق وهذا يدله على أنه صلى الله عليه وسلم يصعق في من يصعق وأن التردد حصل في موسى هل صعق وأفاق قبله من صعقته أم لم يصعق ولو كان المراد به الصعقة الأولى وهي صعقة موت لكان صلى الله عليه وسلم قد جزم بموته وتردد هل موت موسى أو لم يموت وهذا باطن لوجوه كثيرة فعلم أنها صعقة فزع لا صعقة موت وحينئذ فلا تدل الآية على أن الأرواح كلها تموت عند النفخة الأولى نعم تدل على موت الخلائق عند النفخة الأولى وكل من لم يذق الموت قبلها فإنه يذوقه حينئذ وأما من ذاق الموت أو من لم يكتب عليه الموت فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثالية والله أعلم فإن قيل فكيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش قيل لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشأ الإشكال ولكنه دخل فيه على الراوي حديث من حديث فركب بين اللفظين فجاء هذا والحديثان هكذا أحدهما أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق والثاني هكذا أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ففي الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد والدي أدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر قال الترمذي وحديث حسن صحيح فدخل على الراوي هذا الحديث في الحديث الآخر كان شيخنا أبو الحجاج يقول ذلك فإن فما تصنعون بقوله فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل والذين استثنهم الله إنما هم مستثنون من صعقة النفخ لا من صعقة يوم القيامة كما قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ولم يقال استثناء من صعقة الخلائق يوم القيامة قيل هذا والله أعلم غير محفوظ وهو وهم من بعض الرواة والمحفوظ ما توطأت عليه الروايات الصحيحة من قوله فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاقة الطور فظن بعض الرواة أن هذه الصاقة هي صاقة النفخة وأن موسى داخل في من منها وهذا لا يلتائم على مساق الحديث قطعا فإن حين حينئذ هي إفاقة البعث فكيف يقول لا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور فتأمله وهذا بخلاف الصعقة التي يصعقها الخلائق يوم القيامة إذا جاء الله سبحانه لفصل القضاء بين العباد وتجلى لهم فإنهم يصعقون جميعا وأما موسى صلى الله عليه وسلم فإن كان لم يصعق معهم فيكون قد حسى بصعقته يوم تجلى ربه للجبل فجعله ذكى فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة لتجلي الرب يوم القيامة فتأمل هذا المعد العظيم ولو لم يكن في الجواب إلا كشف هذا الحديث وشأنه لكان حقيقا أن يعض عليه بالنواجذ ولله الحمد والمنى وبه التوفيق فصل وأما المسألة الخامسة وهي أن الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجردت بأي شيء يتميز بعضها من بعض حتى تتعرف وتتلاقى وهل تشكل إذا تجردت بشكل بدنيا الذي كانت فيه وتلبس صورة أم كيف يكون حالها فهذه مسألة لا تكاد تجد من تكلم فيها ولا تظهر فيها من كتب الناس بطائل ولا غير طائل ولا سيما على أصول من يقول بأنها مجردة عن المادة وعلى إقها وليست بداخل العالم ولا خارجه ولا لها شكل ولا قدر ولا شخص فهذا السؤال على أصولهم مما لا جواب لهم عنه وكذلك من يقول هي عرض من أعراض البدن فتميزها عن غيرها مشروط بقيامها ببدنها فلا تميز لها بعد الموت بل لا وجود لها على أصولهم بل تعدم وتبطل بإضمحلال البدن كما تبطل سائر الحي ولا يمكن جواب هذه المسألة إلا على أصول أهل السنة التي تظاهرت عليها أدلة القرآن والسنة والأثار والاعتبار والعقل والقول إنها ذات قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل وتخرج وتذهب وتجيء وتتحرك وتسكن وعلى هذا أكثر من مئة دليل قد ذكرناها في كتابنا الكبير في معرفة الروح والنفس وبينا بطلان ما خالف هذا القول من وجوه كثيرة وأن من قال غيره لم يعرف نفسه وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بالدخول والخروج والقبض والتوفي والرجوع وصعودها إلى السماء وفتح أبوابها لها وغلقها عنها فقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم وقال تعالى يا أيوتها النفس المطمئن ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخولي في عبادي وادخولي جنتي وهذا يقال لها عند المفارقة للجسد وقال تعالى ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فأخبر أنه سوى النفس كما أخبر أنه سوى البدن في قوله الذي خلقك فسواك فعدلك فوسبحانه سوى نفس الإنسان كما سوى بدنه بل سوى بدنه كالقالب لنفسه فتسوية البدن تابع لتسوية النفس والبدن موضوع لها كالقالب لما هو موضوع له ومنها هنا يعلم أنها تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن غيرها فإنها تتأثر وتنتقل عن البدن كما يتأثر البدن وينتقل عنها فيكتسب البدن الطيب والخبيث من طيب النفس وخبيثها وتكتسب النفس الطيب والخبيث من طيب البدن وخبيثه فأشد الأشياء ارتباطا وتناسبا وتفاعلا وتأثرا من أحدهما بالآخر الروح والبدن ولهذا يقال لها عند المفارقة وخرجي أياتها الروح الطيبة وكانت في الجسد الطيب وخرجي أياتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث قد قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فوصفها بالتوفي والإمساك والإرسال كما وصفها بالدخول والخروج والرجوع والتسوية وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بصر الميت يتبع نفسه إذا قبضت وأخبر ان الملك يقبضها فتأخذها الملائكة من يده فيوجد لها كأطيب نفحة مسك الوجدة على وجه الأرض او كأن تنريه جيفة وجدة على وجه الارض والاعراض لا ريح لها ولا تمسك ولا تؤخذ من يد الى يد وأخبر أنها تصعد إلى السماء ويصلي عليها كل ملك لله بين السماء والأرض وأنها تفتح لها أبواب السماء فتصعد من سماء إلى سماء حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل فتوقف بين يديه ويأمر بكتابة اسمه في ديوان أهل عليين أو ديوان أهل سجين ثم ترد إلى الأرض وأن روح الكافر تطرح طرحا وأنها تدخل مع البدن في قبرها للسؤال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمة المؤمن وهي روحه طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرده الله إلى جسدها، وأخبر أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، وأخبر أن الروح تنعم وتعذب في البرزخ إلى يوم القيامة، وقد أخبر سبحانه عن أرواح قوم فرعون أنها تعرض على النار غدوا وعشية قبل يوم القيامة، وقد أخبر سبحانه عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وهذه حياة أرواحهم، ورزقها دارا، وإلا فالأبدان قد تمزقت وقد فسر الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحياة بأن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربهم طلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل بهم ذلك ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن أرواح شهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة وتعلق بضم اللام أي تأكل العلقه وقال ابن عباس رضي الله عنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحود جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تند أنهار الجنة وتأكل من ثمانها وتأوي إلى قنادل من ذهب في ظل العرش فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لألا يزهدوا في الجهات ولا ينكلوا عن الحرب فقال الله عز وجل أنا أبلغهم معكم فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم الآيات رواه الإمام أحمد وهذا صريح في أكلها وشربها وحركتها وانتقالها وكلامها وسيأتي مزيد لتقرير ذلك عن قرب إن شاء الله تعالى. وإذا كان هذا شأن الأرواح فتميزها بعد المفارقة يكون أظهر من تميز الأبدان، والاشتباه بينها أبعاد من اشتباه الأبدان، فإن الأبدان تشتبه كثيرا، وأما الأرواح فقل ما تشتبه، يوضح هذا، أننا لم نشاهد أبدان الأنبياء والصحابة والأئمة، وهم متميزون في علمنا أظهر تميز، وليس ذلك التميز راجعا إلى مجرد ابدانهم وإن ذكر لنا من صفات أبدانهم ما يختص به أحدهم عن الآخر، بل التميز الذي عندنا بما علمناه وعرفناه من صفات أرواحهم، وما قام بها وتميز الروح عن الروح بصفاتها أعظم من تميز البدن عن البدن بصفاته ألا ترى أن بدن المؤمن والكافر قد يشتبهان كثيرا وبين روحيهما أعظم التباين والتميز وأنت ترى أخوين شريقين مشتبهين في الخلقها غاية الاشتباه وبين روحيهما غاية التباين فإذا تجردت هاتا للروحان كان تميزهما في غاية الظهور وأخبرك بأمر إذا تأملت أحوال الأنفس والأبدان شاهدته تجردت شاهدته عيانا قل أن ترى بدن قبيحا وشكلا شنيعا إلا وجدته مركبا على نفس تشاكله وتناسبه وقل أن ترى آفة في بدن إلا وفي روح صاحبه آفة تناسبها ولهذا تأخذ أصحاب الفراسة أحوال النفوس ولهذا تأخذ أصحاب الفراسة أحوال النفوس من أشكال الأبدان وأحوالها فقل, فقلّ أن تخطئ ذلك ويحكي عن الشفي رحمه الله في ذلك عجائب أقل أن ترى شكرا حسنا صورة جميلة وتركيبا لطيفا إلا وجدت الروح المتعلقة به مناسبة له هذا ما لم يعارض ذلك ما يجب خلافه من تعلم وتدرب واعتيات وإذا كانت الأرواح العلوية وهم الملائكة متميزا بعضهم عن بعض من غير أجسام تحملهم وكذلك الجن فتميز الأرواح البشرية أولى فصل وأما المسألة السادسه وهي أن الروح هل تعاد إلى الميت في قبره وقت السؤال أم لا تعاد؟ فقد كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذه المسألة وأغنانا عن أقوال الناس حيث صرح بإعادة الروح إليه فقال البراء بن عازم كنا في جنازة في بقيع الغرقض فأتال النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد فقال أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن وجوههم الشمس فجلسوا منه مدى البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة تخرج إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم, يدعو لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلوها في ذلك الكفر وذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيصعدون بها فلا يمرون بها يعني على مرأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه به في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء التي فيها الله عز وجل فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقوله هو رسول الله فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأديه من ريحها وطيبها ويرسح له في قبله مد بصره قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسودك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول له أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مدى البصل ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول وإيتها النفس الخبيثة تخرج إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح ويخرج منها كأن تنريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح اسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سم الخياطة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلة فتطرح روحه طرحا ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي منادي من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبضه حتى تختلف فيه أضراعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقيم الساعة رواه الإمام أحمد وأبو داود ورواه النسائي وابن ماجه أوله ورواه أبو عوانة الإسفرياني في صحيحه وذهب إلى القول بموجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث من سائر الطائف وقال أبو محمد بن حزم في كتاب الملل والنحى لله وأما من أن الميت يحيى في قبره قبل يوم القيامة فخطأ لأن الآيات التي ذكرنا تمنع من ذلك يعني قوله تعالى قال ربنا أمتنا ثنتين وأحييتنا ثنتين وقوله كيف تكفرون بالله وكدتم أموتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم قال ولو كان الميت يحيى في قبره لكان تعالى قد أمتنا ثلاثا وأحيانا ثلاثا وهذا باطل وخلاف القرآن إلا من أحياه الله تعالى آية لنبي من الأنبياء والذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم والذي مر على قرية وهي خوية على عروشها ومن خصه نص وكذلك قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فصح بنص القرآن أن أرواح سائر من ذكرنا لا ترجع إلى جسده إلا إلى, أجل إلا إلى الأجل المسمى وهو يوم القيامة وكذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الأرواح ليلة أسري به عند سماء الدنيا من عن يمين آدم أرواح أهل السعادة وعن شماله أرواح أهل الشقاء وأخبر يوم بدر إذ خاطب الموتى أنهم قد سمعوا قوله قبل أن تكون لهم قبور ولم ينكر على الصحابة قولهم قد جيفوا وأعلم أنهم سامعون قوله مع ذلك فصح أن الخطاب والسماع لأرواحهم فقط بلا شك وأما الجسد فلا حس له وقد قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور فنفس السمع عن من في القبور وهي الأجساد بلا شك ولا يشك مسلم أن الذي نفى الله عز وجل عنه السمع هو غير الذي أثبت له رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع قال ولم يأتقضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح أن أرواح الموتى ترد إلى أجسادهم عند المسألة ولو صح ذلك عنه لقولنا بهي قال وإنما تفرد بهذه الزيادة من من رد الأرواح في القبور إلى الأجساد المنهال بن عمر وحده وليس بالقوي تركه شعبة وغيره وقال فيه المغيرة بن مقسم الضبي وهو أحد الأئمة ما جازت للمنهال بن عمر قط شهادة في الإسلام على باقة بقل وسائر الأخبار ثابتة على خلاف ذلك قال وهذا الذي قلنا هو التي صح أيضا عن الصحابة ثم ذكر من طريق ابن عينة عن ابن نصور بن صفية عن أم صفية من تشيبة قالت دخل ابن عمر المسجد فأبصر ابن الزبير مطروحا قبل أن يصلب فقيل له هذه أسماء من تؤبي بكر الصديق فمهل ابن عمر إليها فعزها وقال إن هذه الجثثة ليست بشيء وإن الأرواح عند الله فقالت أمه وما يمنعني وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل قلت وما ذكره أبو محمد فيه حق وباطل أما قوله من ظن أن الميت يحيى في قبره فخضأ فهذا فيه إجمال إن أراد به الحياة المعودة في الدنيا التي تقوم فيها روح بالبذن وتدبره وتصرفه ويحتاج معها إلى الطعام والشراب واللباس فهذا خطأ كما قال والحس والعقل يكذبه كما يكذبه النص وإن أراد به حياة أخرى غير هذه الحياة بل تعاد روح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا ليسأل ويمتحن في قبره فهذا حق ونفيه خطأ وقد دل عليه النص الصحيح الصريح وهو قوله فتعاد روحه في جسده وسنذكر الجواب عن تضعيف للحديث إن شاء الله وأما استدلاله بقوله تعالى قالوا ربنا أمتل ثنتين وأحييتنا ثنتين فلا ينفي ثبوت هذه الإعادة العارضة للروح في الجسد المساءلة كما أن قتيل بني إسرائيل الذي أحياه الله بعد قتله ثم أمات لم تكن تلك الحياة العارضة له معتدا بها فإنه حي لحظة بحيث قال فلان قتلني ثم خر بيتا على أن قوله ثم تعاد روحه في جسده لا يدل على حياة مستقرة وإنما يدل على إعادة لها إلى البدن وتعلق به والروح لم تزل متعلقة ببدنها وإن بل يتمزق وسر ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغيرة الأحكام أحدها تعلقها به في بطن الأم جديدة الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض الثالث تعلقها به في حار النومي فلها به تعلق من وجه فلها به تعلق من وجه ومفارقه من وجه الرابع تعلقها به في البرزخ فانها وان فارقته وتدرجت عنه فإنها لم تفارق فراقا كليا بحيث لا يبقى لها التفات اليه البت وقد ذكرنا في اول جوابنا الاحاديث والاثار ما يدل على ردها إليه وقت سلام المسلم وهذا الرد اعاده خاصة لا توجب حياه البدن قبل يوم القيامه الخامس تعلقها به يوم بعث الاجساد وهو اكبر انواع تعلقها بالبدن ولا نسبه لما قبله من انواع التعلق اليه اذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا وأما قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في نامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فإمساكه سبحانه التي قضى عليها الموت لا ينافي ردها إلى جسد الميت في وقت ما ردا عارضا لا يجب له الحياة المعهودة في الدنيا وإذا كان النائم روحه في جسده وهو حي وحياته غير حياة المستيقظ فإن النوم شقيق الموت فكذا فهكذا الميت إذا أعيدت روحه إلى جسده كانت له حال متوسطة بين الحي وبين الميت الذي لم ترد روحه إلى بذنه كحال النئم المتوسطة بين الحي والميت فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة وأما اخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية الأنبياء ليلة أسري به فقد زعم بعض آل الحديث أن الذي رآه أشباحهم وأرواحهم قال فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون وقد رأى إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور ورأى موسى قائما في قبره يصلي وقد نعت الأنبياء لما رأهم بنعت الأشباح فرأى موسى آدم ضربا طوالا كأنه من رجال شنوى ورأى عيسى يقطر رأسه كأنما خرج من ديماس ورأى إبراهيم فشبهه بنفسه ونازعهم في ذلك آخر وقالوا هذه رؤية إنما هي لأرواحهم دون أجسادهم والأجساد في الأرض قطعا إنما تبعث يوم تبعث الأجساد ولم تبعث قبل ذلك إذ لو بعثت قبل ذلك لكانت قد انشقت عنها الأرض قبل يوم القيامة وكانت تذوق الموت عند نفخة الصور وهذه موتة ثالثة وهذا باطل قطعا ولو كانت قد بعثت الأجساد من القبور لم يعيدهم الله إليها بل كانت في الجنة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم الجنة على الأنبياء حتى يدخلها هو وهو أول من يستفتح باب الجنة وأول من تنشق عنه الأرض لم تنشق عن أحد قبله.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 هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى حليين مع أرواح الأنبياء وقد صح عنه أنه رأى موسى قائما يصلي في قبره ليلة الإسرائي ورأاه في السماء السادسة أو السابعة فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر وإصراف عليه وتعلق به بحيث يصلي في قبره ويرد سلام من سلم عليه وهي في الرفيق الأعلى ولا تنافي بين الأمرين فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان وان تجد الروحين المتلايمتين المتناسبتين في غاية التجاور والقرب وان كان بين بدليهما بعد المشرقين وتجد الروحين المتنافرتين المتباغضتين بينهما غاية البعد وإن كان جسدها هما متجاورين متلاصقين وليس نزول الروح وصعودها وقربها وبعدها من جنس مال البدن فإنها تصعد إلى فوق السماوات ثم تهبط إلى الأرض ما بين قبضها ووضع الميت في قبره وهو زمان يسير لا يصعد البدن وينزل في مثله وكذلك صعودها وعودها إلى البدن في النوم واليقظة وقد مثلها بعضهم بالشمس وشعاعها فإنها في السماء وشعاعها في الأرض قال شيخنا وليس هذا مثالا مطابقا فإن نفس الشمس لا تنزل من السماء والشعاع الذي على الأرض ليس هو الشمس ولا صيفتها بل هو عرض حصل بسبب الشمس والجرم المقابل لها والروح نفسها تصعد وتنزل وأما قبر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في قتل بدل كيف تخاطب أمواتا قد جيفوا مع إخباره بسماعهم كلاما فلا ينفي ذلك رد أرواحهم إلى أجسادهم ذلك الوقت ردا يسمعون به خطابه والأجساد قد جيفت فالخطاب للأرواح المتعلقة بتلك الأجساد التي قد فسلت وأما قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور فسياق الآية يدل على أن المراد منها أن الكافر ميت القلب لا يغدر على إسماعهم سماع ينتفع به كما أن من في القبور لا يغدر على اسماعهم سماع ينتفعون به ولم يريد سبحانه أن أصحاب القبور لا يسمعون شيئا للبتة كيف وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسمعون خفقا على المشيئين وأخبر أن قتل بدر سمعوا كلامه وخطابه وشرع السلام عليهم بصيغة الخطاب للحاضر الذي يسمع وأخبر أن من سلم على أخيه المؤمن رد عليه السلام وهذه الآية نظير قوله إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وقد يقال نفي اسماع الصم مع نفي اسماع الموت يدل على أن المراد عدم أهلية كل منهما, عدم أهلية كل منهما للسماع وأن قلوب هؤلاء لما كانت ميتة ثم كان إسماعها ممتنع بمنزلة خطاب الميت والأصم، وهذا حق، ولكن لا ينفي إسماع الأرواح بعد الموت اسماع توبيخ وتقريع بواسطة تعلقها بالأبدان في وقت ما، فهذا غير الإسماع المنفي، والله أعلم، وحقيقة المعنى إنك لا تستطيع أن تسمع من لم يشأ الله أن يسمعه، إن أنت إلا نذير، أي إنما جعل الله لك الاستطاعة على الإنذار الذي كلفك إياء لا على إسماع من لم يشأ الله إسماعه وأما قبله إن الحديث لا يصح لتفرض المنهال بن عمر وحده به وليس بالقوي فهذا من مجازفته رحمه الله فالحديث صحيح لا شك فيه وقد رواه عن البراء بن عازي بن جماعة غير ذازان غير ذازان منهم عدي بن ثابت ومحمد بن عقبة ومجاهد قال الحفظ أبو عبد الله بن مندى في كتاب الروح والنفس أخبرنا محمد بن يعقوب بن يونسف حدثنا محمد بن إسحاق الصغالي أنبان أبو النظر هاشي بن القاسم حدثنا عيسى بن المسيبي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلسا وجلسنا حوله كأن على أكتافنا في لقى الصخر وعلى رؤوسنا الطير فأرم قليلا والإرمام السكوت فلما رفع رأسه وقال إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة ودور من الدنيا وحضره ملك الموت نزلت عليه ملائكة معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة فجلس منه مد البصر وجاء ملك الموت فجلس عند رأسه ثم قال اخرجي أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى روح لرحمة الله ولدوانه فتسيل نفسه كما تقطر القطرة من السقاء، فإذا خرجت نفسه صلى عليه كل من بين السماء والأرض إلا الثقلين، ثم يصعد به إلى السماء فتفتح له السماء، ويشيعه مقربها إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والثالثة والسابعة إلى العرش، مقربوا كل سماء، فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في عليين، ويقول الرب عز وجل رد عبد إلى مضجعه فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فيرد إلى مضجعه فيأتيه منكر ونكير يثيران الأرض بأنيابهما ويفحصان الأرض بأشعارهما فيجلسان فيجلسانه ثم يقال له يا هذا من ربك فيقول ربي الله فيقولاني صدقت ثم يقال ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولاني صدقت ثم يقال له من نبيك؟ فيقول محمد رسول الله فيقولان صدقت ثم يسح له في قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب فيقول جزاك الله خيرا فوالله ما علمت إن كنت لسريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فيقول وأنت جزاك الله خيرا فمن أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح ثم يفتح له باب إلى الجنة فينظر إلى مقعده ومنزله منها حتى تقوم الساعة وإن الكافر إذا كان في دور من الدنيا وقبر من الآخرة وحضره الموت نزلت عليه من السماء ملائكة معهم كفن من, ال... من نار وحنوط من النار. قال فيجلسون منه مد بصره وجاء ملك الموت فجلس عند رأسه ثم قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى غضب الله وسخطه فتتفرق روحه في جسده كراهية أن تخرج لما ترى وتعين فيستخرجها كما يستخرج السفود من الصوف المبلول فإذا خرجت نفسه لعنه كل شيء بين السماء والأرض إلا الثقلين ثم يصعد به إلى السماء فتغلق دونه فيقول الرب رد عبدي إلى مضجعه فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم دارة أخرى فترد روحه إلى مضجعه فيأتيه منكر ونكير يبتدران الأرض بأنيابهما ويفحصان الأرض بأشعارهما أصواتهما كالرعد الخاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف فيجلسانه ثم يقولان يا هذا من ربك فيقول لا أدري فينادى من جانب القبر لا دريته فيضربانه بمرزبة من حديد لو اجتمع عليها من بين الخافقين لم تقل ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضرعه ويأتي رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول جزاك الله شرى فوالله ما علمت إل كنت لبطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله فيقول ومن أنت فيقول أنا عملك الخبيث ثم يفتح له باب إلى النار ينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة رواه الإمام أحمد ومحمود بن غيلان وغيره مع أب النظر ففيه أن الأرواح تعاد إلى القبر وأن الملكين يجلسان الميت ويستنطقانه ثم ساقه المنده من طريق محمد بن سلمة عن قصيف الجزري عن مجاهد عن البراء بن عازي قال كنا في جنازة رجل من الأنصار ومعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهينا للقبر ولم يلحد ووضعت الجنازة وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن إذا احتضر أتاه ملك في أحسن صورة وأطيابه ريحا فجلس عنده لقبض روحه وأتاه ملكان بحنوط من الجنة وكفن من الجنة وكان منه على بعيد فأستخرج ملك الموت غرحاه من جسده رشحا فإذا صارت إلى ملك الموت ابتداراها الملكان فأخذاها منه فحنطاها بحنوط من الجنة وكفناها بكفن من الجنة ثم عرجا به إلى الجنة فتفتح له أبواب السماء وتستبشر الملائكة بها ويقولون لمن هذه الروح الطيبة التي فتحت لها أبواب السماء ويسمى بأحسن الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا فيقال هذه روح فلان فإذا صعيد بها إلى السماء شيعها مقرب كل سماء حتى تضع بين يدي الله عز وجل عند العرش فيخرج عملها من عليين فيقول الله للمقربين اشهدوا أني قد غفرت لصاحب هذا العمل ويختم كتابه فيرد في عليين فيقول الله عز وجل رد روح عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أن أردهم فيها ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فإذا وضع المؤمن في لحده فتح له باب عند رجليه إلى الجنة فيقال له انظر إلى ما أعد الله لك من الثواب ويفتح له باب عند رأسه إلى النار فيقال له انظر ماذا صرف الله عنك من العذاب ثم يقال له نم قرير العين فليس شيء أحب إليه من قيام الساعة وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع المؤمن في لحده تقوله الأرض ان كنت لحبيبا إلي وأنت على ظهري فكيف إذا صرت اليوم في بطني سأريك كما أصنع بك فيفسح له في قبره مد بصره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الكافر في قبره أتاه منكر ونكير فيجلسانه فيقول أني له من ربك فيقول لا أدري فيقول أني له لا دريت فيضربانه ضربة فيصير رماد ثم يعاد فيجلس فيقال له ما خولك في هذا الرجل فيقول أي رجل فيقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول قال الناس إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضربانه ضربة فيصير رماده هذا حديث ثابت مشهور مستفيض صححه جماعة من الحفاظ ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث طعن في بل رووه في كتبهم وتلقوه بالقبول وجعله أصل من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه ومساءلة منكر ونكيل وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبر وقول أبي محمد لم يروه غير زاذان فوهم منه بل رواه عن البراء غير زاذان ورواه عنه عدي بن ثابت ومجاهد بن جابر ومحمد بن عقبة وغيرهم وقد جمع دار قطنيه في مصنف وفرد وزاذان من الثقات روا عن أكابر صحابة كعمر وغيره وروا له مسلم في صحيحه قال يحيى بن معين ثقة وقال حميد بن هلال وقد سئل عنه هو ثقة لا يسأل عن مثل هؤلاء وقال ابن عدي أحاديثه لبس بها إذا روى عنه ثقة وقوله إن المنهال ابن عمر تفرد بهذه الزيادة وهي قوله فتعاد روحه في جسده وضعفه فالمنهال أحد ثقات العدور قال ابن معين المنهال ثقة وقال العجلي كوفي ثقة وأعظه ما قيل فيه إنه سمع من بيته صوت غناء وهذا لا يوجب القدح في روايته والطراه حديثه وتضعيف ابن حزم له لا شيء فإنه لم يذكر موجبا لتضعيفه غير تفرده بقوله فتعاد روحه في جسده وقد بينا أنه لم يتفرد بها بل قد رواها غيره وقد روي ما هو أبلغ منها أو نظيرها كقوله فترد إليه روحه وقوله فتصير إلى قبره وقوله فيستوي جالسا وقوله فيجلسانه وقوله فيجلس في قبره وكلها أحاديث صحيحة لا مغمز فيها وقد أعل غيره الحديث بأن زاذان لم يسمعه من البراء وهذه العلة باطلة فإن أبا عوانة الإسفريني رواه في صحيحه بإسناده وفيه وقال عن ابن عمر عن زاذان الكندي قال سمعت البراء ابن عازم وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده هذا إسناد منتصل مشهور رواه جماعة عن البراء ولو نزلنا عن حديث البراء ولو نزلنا عن حديث البراء فسائر الأحاديث الصحيحة صريحة في ذلك مثل حديث ابن أبي ذئب مثل حديث ابن أبي ذئب عن محمد بن عمر ابن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الميت تحطل الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قال اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميلة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان قال فيقولون ذلك حتى تخرج ثم يعرجوا بها إلى السماء فيستفتح لها فيقالوا من هذا فيقولون فلان فيقولون مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخل حميلة وأبشري بروح وريحان ورب غير غلبان ويقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل وإذا كان الرجل السوء فقال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي دميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواجه فيقولون ذلك حتى تخرج ثم يعرجوا بها إلى السماء ليستفتح لها فيقنوا من هذا؟ فيقولون فلان فيقولون لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث يرجعي ذميمة فإنه لن تفتح لك أبواب السماء فترسل بين السماء والأرض فتصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فازع ولا مشعوف ثم يقال فيما كنت يقول في الإسلام فيقال ما هذا الرجل فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات من قبل الله فأهمنا وصدقنا وذكر تمام الحديث قال الحافظ أبو نعيم هذا حديث متفق على عدالة ناقلي اتفق الإمامان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج على ابن أبي ذئب ومحمد بن عمر بن عطاء وسعيد بن يساق وهم من شرطهما ورواه المتقدمون الكبار عن ابن أبي ذئب مثل ابن أبي فديك وعنه دحيم بن إبراهيم انتهى ورواه عن ابن أبي ذئب غير واحد وقد احتج أبو عبد الله بن منده على إعادة الروح إلى البدل بأن قال هم بنا محمد بن روح الحسين ابن الحسن حدثنا محمد ابن يزيد النيسابوري حدثنا حماد بن قيادات حدثنا محمد بن الفاضل عن يزيد ابن عبد الرحمن الصائغ البلخي عن قبه حكيم بن زهير زاح... ابن عن ابن عباس إن أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قاعد تلى هذه الآية ولو ترأيه ظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم قال والذي نفس محمد بيده ما من نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الجنة أو النار ثم قال فإذا كان ذلك صفلو سماطان من الملائكة ينتظمان ما بين الخافيقين كأن وجوههم الشمس فينظروا إليهم ما يرى غيرهم وإن كنتم ترون أنهم ينظرون إليكم مع كل ملك أكفان وحنوط فإن كان مؤمنا بشروه بالجنة وقال خرجي أيتها النفس الطيبة إلى رضوان الله وجنته فقد أعد الله لك من الكرامة ما هو خير لك من الدنيا وما فيها فلا يزالون يوشرونه ويحفون به فلهم ألطف وأرأف من الوالدة بولدها ثم يسلون روحه من تحت كل ظفر ومفصل ويموت الأول فالأول ويهون عليه وإن كنتم ترونه شديدا حتى تبلغ ذقانا قال هي أشد كرهية للخروج من الجسد من الولد حين يخرج من الرحم فيبتدرونها، كل ملك منهم ايهم يقبضها فيتولى قبضها ملك الموت ثم تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون فيتلقاها باكفان بيض ثم يحتضنها الي فله هو اشد لزوما لها من المرأة إذا ولدت ثم يفوح منها ريح اوطياب من المسك فيستنشقون ريحها ويتباشرون بها ويقولون مرحبا بالريح الطيبه والروح الطيب اللهم صل على روحا وصل على جسد خرجت منه قال يصعدون بها ولله عز وجل خلق في الهواء الى يعلم عدتهم الا هو فيفوح لهم منها ريح أطيب من المسك فيصلون عليها ويتباشرون بها وتفتح لهم أبواب السماء ويصلي عليها كل ملك في كل سماء تمر بهم حتى ينتهى بها بين يدي الملك الجبار فيقول الجبار مرحبا بالنفس الطيبة وبجسد خرجت منه واذا قال الرب عز وجل لشيء مرحبا رحب له كل شيء ويذهب عنه كل ضيق ثم يقول هذه النفس الطيبة أدخلوها الجنة وأروها مقعدهم من الجنة وعرضوا عليها ما أعرضت لها من الكرامة والنعيم ثم ذهبوا بها إلى الأرض فإني قضيت أني منها خلفتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فهو الذي نفس محمد بيده له أشد كراهية للخروج منها حين كانت تخرج من الجسد وتقول أين تذهبون بي إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه؟ قال فيقولون إن مأمرون بهذا فلابد لك منه فيهبطون به على قدر فراغهم من غسله وأكفانه فيدخلون ذلك الروح بين جسده وأكفانه فدل هذا الحديث أن الروح تعاط بين الجسد والأكفان وهذا عود غير التعلق الذي كان لها في الدنيا من وهو نوع آخر وغير تعلقها به حال النوم وغير تعلقها به وهي في مقجها بل هو عود خاص للمسألة قال شيخ الإسلام الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن وقت السؤال وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس وأنكره الجمهور وقابلهم لهم فقالوا السؤال للروح بلا بدا وهذا قال ابن قاله ابن مسرة وابن حزم وكلاهما غلط والأحاديث الصحيحة ترده ولو كان ذلك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته